توقفنا أمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد تبين الرشد من الغي صدق الله العظيم صدق الله العظيم من الآية السادسة والخمسين بعد المائتين من سورة البقرة نعم يا عبد الواحد فماذا كان آخر ما قاله الإمام كان آخر ما قاله إن هذه الآية وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب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 هم على دين من سباهم فإذا امتنعوا أجبروا على الإسلام والصغار لا دين لهم فلذلك أجبروا على الدخول في الإسلام لألا يذهبوا إلى دين باطل فأما سائر أنواع الكفر متى بدل الجزية لم نكرههم على الإسلام سواء كانوا عربا أم عجما قريشا أم غيرهم فتح الله عليك يا ولدي، فتح الله عليك والآن نستطيع أن نواصل لقائنا مع الإمام هيا بنا الى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي. وننتقل الآن يا إخواني إلى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الطاغوت مؤنثة من طغى يطغى وحكى الطبري يطغو إذا جاوز الحد بزيادة عليه. وقال الجوهري والطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلام وقد يكون واحدا قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به وقد يكون الطاغوت جمعا قال تعالى أولياؤهم الطاغوت والجمع الطواغيت وقوله تعالى ويؤمن بالله عطف وقوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى جواب الشر وجمع الوثقى الوثق مثل الفضلة والفضل وهذه الايه تشبيه واختلف المفسرون في الشيء المشبه به فقال مجاهد العروه الايمان وقال السدي الإسلام وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك لا إله إلا الله وهذه عبارات ترجع إلى معنى واحد وفي قوله تعالى لن انفصام لها قال مجاهد أي لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أي لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا والانفصام الانكسار من غير بينونه والقصم كسر ببينونه وفي صحيح الحديث فيفصم عنه الوحي وإن جبينه لا يتفصد عرقا أي يقلع قال الجوهري فصم الشيء كسره من غير أن يبين تقول فصمته فانفصم قال تعالى انفصام لها وقال ذو الرمة يذكر غزالا يشبهه بدملج فضة كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من جوار الحي مفصوم وإنما جعله مفصوما لتثنيه وانحنائه إذا نام ولم يقل مقصوم بالقاف فيكون بائنا باثنين وأفصم المطر أقلع وأفصمت عنه الحمى ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب حسن في الصفات سميع من أجل النطق عليم من أجل المعتقد والآن ننتقل إلى الآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا قال الخطابي الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال سبحانه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم قال قتادة الظلمات الضلاله، والنور الهدى وبمعناه قال الضحاك والربيع وقال مجاهد وعبده بن أبي لبابة قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا نزلت في قوم آمنوا بعيسى فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات وقال ابن عطية فكأن هذا المعتقد احرز نورا في المعتقد خرج منه الى الظلمات ولفظ الايه مستغن عن هذا التخصيص بل هو مترتب في كل امه كافره امن بعضها كالعرب وذلك ان من امن منهم فالله وليه اخرجه من ظلمه الكفر الى نور الايمان ومن كفر بعد وجود النبي صلى الله عليه وسلم الداعي المرسل فشيطانه مغوي وكأنه أخرجه من الإيمان إذ هو معه معد وأهل للدخول فيه وحكم عليهم بالدخول في النار لكفرهم عدلا منه لا يسأل عما يفعل وقرأ الحسن اولياؤهم الطواغيت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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وفيه الأولى قوله تعالى ألم ترى هذه ألف التوقيف وفي الكلام معنى التعجب أي اعجبوا له وقال الفراء ألم ترى بمعنى هل رأيت أي هل رأيت الذي حاج إبراهيم وهل رأيت الذي مر على قرية وهو النمروذ ملك زمانه وصاحب النار والبعوضة هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتابه والربيع والسبي وابن أسحاب وزيد بن أسلم وغيرهم وكان اهلاكه لما قصد المحاربة مع الله تعالى بان فتح الله تعالى عليه بابا من البعوض فستروا عين الشمس واكلوا عسكرة ولم يتركوا الا العظام ودخلت واحدة منها في دماغه فاكلته حتى صارت مثل الفأرة فكان اعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة عتيدة لذلك فبقي في البلاء أربعين يوما قال ابن جريج هو أول ملك في الأرض قال ابن عطية وهذا مردود وقال قتاده هو أول من تجبر وهو صاحب الصرح ببابل وقيل إنه ملك الدنيا بأجمعها وهو أحد الكافرين والآخر هو بخت نصر والذي حاج إبراهيم نمروز بن فالخ وفي قصص هذه المحاجة روايتان احداهما أنهم خرجوا إلى عيد لهم فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها فلما رجعوا قال لهم أتعبدون ما تنحتون فقالوا فمن تعبد قال أعبد ربي الذي يحيي ويميت وقال بعضهم إن نمروذ كان يحتكر الطعام فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام يشترونه منه فإذا دخلوا عليه سجدوا له فدخل إبراهيم عليه السلام فلم يسجد له فقال ما لك لا تسجد لي قال إبراهيم انا لا أسجد إلا لربي فقال له نمروذ من ربك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت سبحان, سبحان, الله, سبحان, الله, سبحان الله. الله سبحان الله حقا يا عم ما أعظمها من شجاعة تلك التي تحلى بها إبراهيم عليه السلام وهو يواجه ذلك الملك المتجبر الذي كان يخشاه الناس كل الناس ذلك يا ولدي لأن إبراهيم عليه السلام لم يخشى إلا الله تعالى ألم يسبق له أن أقام الحجة على عبدة التماثيل كما أقامها على عبده النجوم والكواكب من قبل بلى يا عم أذكر أنك قد قصصت علي هذه القصة من قبل وسيقصها علينا الإمام إن شاء الله يا ولدي حينما نصل إلى مواضعها من كتاب الله تعالى نعم نعم يا عم والآن يا ولدي قم إلى شؤونك